بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذرا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادق فإن الدين لواقع والسماء ذات الحبط إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين لهم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون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 وفي الأسحار هم يستعفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للمقين وفي آفسكم أ فلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون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 فراَعَ إلَى أهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجْلٍ سَمِيلٍ فَقَرَّبَهُ إلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَأُوجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةٌ قَالُوا لَا تَخْصُ وَبَشَّعُوهُ بِغُلاَمٍ عَلِيمٍ فأقبلت امرأته في صررة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم قال فما خطبكم أيها المرسلون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 كُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنَّ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرًا مُّبِينًا كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ أَتَوَاصَوْا